و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وبعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة يعني ما خرج واحد منكم من بيته في سبيل هذا الطريق أ و في سبيل العلم إ ل الا وهو يعلم شرف هذا يعلم العلم شرف إ وهو يعرف شرف هذا العلم فضل العلم عظيم وينبغي أ ن تكونوا قد عرفتموه اليوم إ ن شاء الله نتكلم أ و نفتتح الكلام على فن من فنون هذه ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة وعلى علم من علومها أ ل ا وهو علم الحديث أ ل ا وهو علم الحديث وقبل أ ن أ ت ك ل م عن علم الحديث اذكركم بشيء من فضائل أ ه ل هذا العلم خ ا ص ة قد صح أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال عليكم السلام أهلاً بولدها ناشي ماشيوها وبركاته براه ناشي ناشي ناشي ناشي ناشي ناشي فقد صح أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال لا تزال ط ا ئ ف ة من أ م ت ي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى ي أ ت ي أ م ر الله وهم على ذلك قال ا ل إ م ا م أ ح م د إ ن لم يكونوا أ ه ل الحديث فلا أ د ر ي من يكونوا وقد حمل هذا الحديث على أ ن المراد به أ ه ل الحديث ابن المبارك عبد الله ا بن المبارك وابن المديني و أ ح م د ا بن سنان و ا ل إ م ا م البخاري ويزيد ا بن هارون وجمع آ خ ر و ن يبلغون نحو العشرين من العلماء بل قد قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله في كتابه الماتع تهذيب ا ل أ س م ا ء واللغات أ ن هذا التفسير هو تفسير جمهور العلماء بل هو تفسير أ غ ل ب علماء المسلمين أن أهل المراد بهذا الحديث هم أهل العلم فهذا الحديث هم يعرف بشرف أ ص ح ا ب الحديث لماذا هم الذين على الحق لا يضرهم من خالفهم ل أ ن أ ص ح ا ب الحديث عقيدتهم صحيحه ل أ ن عقيدتهم إ ن م ا هي س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اشتغلوا بها التي اشتغلوا بها ومتى صح اعتقاد المرء صحت عبادته وصحت شرعته وصح منهاجه أخواني. لذلك هم ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ن ص و ر ة وهم الذين عني بهم قول النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين في س ل ا م ة اعتقادهم في الله ورسله ف ي وملائكته وفي غير ذلك من مسائل الاعتقاد ل أ ن ه م اشتغلوا ب ر و ا ي ة أ ح ا د ي ث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي غيره لذلك صح اعتقادهم وصحت ع ق ي د ت ه واضح اخواني فهم على الحق أ ي على الاعتقاد الصحيح وعلى الدين الصحيح إ ل ى أ ن ي أ ت ي أ م ر الله ومع ذلك أ ي ض ايضا لا ر ه م من خ ل ف ه م لا يضرهم من خالفهم, لا يضرهم من خالفهم الامام إ م أحمد رحمه ل ل يقول ه كان إذا واحداً رأيت ن أ ص ح احمد ب ا ل د ي ي ث ع ل ك السلام، فالقبول رحمه أ ي ت و ا د ا ن أصحاب ا رسول ل ل صلى الله عليه وسلم حنبل أحمد بن كان يقول إ ذ ا رايت أ ي ت و ح أصحاب ح د د ا ا من ل ث فكأني أ ي ر واحدا من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه م قد حفظوا ا لنا ا ل ش ر ي ع ة ا ل م ت أ م ل في تاريخ ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة من بعد و ف ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجل أ ص ح ا ب الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أ ن ا ل أ م ة هذه قد حفظت بفضل الله ا ت د ا ء ثم بتسخير الله عز وجل لعلماء الحديث ب ه ذ ه ا ل أ م ه الله عز وجل سخرهم لحفظ هذا الدين فكانوا ينافحون عنه ويدافعون ويحاربون ويقاتلون أ ه ل ا ل ب د ع ة والضلاله خ ش ي ة أ ن يدخلوا في دين الله ما ليس منه النفس تتمنى وتهوى واحيانا أ ح ي ن ا تغلب و أ تغلب فقد يعجبها شيء وتراه حسنا فتحب أ ن تتعبد به لله مع أ ن هذا الشيء ليس له في الدين أ ص ل وليس له في ا ل ش ر ي ع ة مقام ولا مكان فتريد أ ن تتعبد به فتجد علماء الحديث يوقفون هذا عند حده قف اتي ب أ ث ر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافق هذا الهوى الذي قد أ ز ك إ ل ى هذه ا ل ع ب ا د ة رجل آ خ ر شرد بفهمه وشرد بذهنه فاستحسن شيئا ليس في دين الله عز وجل ثم راح يدعو الناس إ ل ي ه وهذا الشيء يضاد ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة م ض ا د ة ص ر ي ح ة و و ا ض ح ة ي ط ف له العلماء إ ي ف باثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احمد بن ح م ل في ا ل ف ت ن ة لما حملوه على القول بخلق ا ل ق ر آ ن ماذا كان يقول لهم كان يقول يا أ م ي ر المؤمنين اتيني ب آ ي ة من كتاب الله أ و بحديث من أ ح ا د ي ث رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ق و ل به فيسكت القوم ويقعون في ا ل ح ي ر ة والضلاله ل أ ن ه م ليسوا على هدى وليسوا على ب ي ن ة وليسوا على نور فعلماء الحديث في كل زمان ل م ت أ م ل التاريخ يراهم قد ظهروا اظهرهم الله عز وجل د و ن عن ب ق ي ة الخلق و د و ن عن ب ق ي ة العلماء ل أ ن ه م هم الذين يحمون هذا الدين أ و هم الذين يحمي الله بهم عز وجل دينه هم الذين ينافحون عنه كما قلت ل ك م عليكم اذ ل ل و ر تراهم في كل زمان ظاهرين بل من المعروفين وعلى ر أ س من عرف من العلماء علماء الحديث وسبحان الله وهذا من الموافقات ا ل ط ي ب ة النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ب ا ل ن ض ر ة في الوجه فقال ن ظ ر الله امرا سمع منا حديثا فوعاه ثم أ د ا ه كما سمع هذا أ ي ض ا من شرف أ ص ح ا ب الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بنور الوجه و ب ن ض ا ر ة الوجه فتراهم ظاهرين في الخلق يعرفون ب ث ي م ا ه م ثيماهم في وجوههم أ ه ل الحديث يعرفون ب ث ي م ا ه م إ ذ ا صاروا في الخلق وكذلك تراهم وتعرفهم ب ث ي م ا ه م في التواريخ الله عز وجل أ ظ ه ر صورتهم بين الناس الذين يعيشون فيهم و أ ظ ه ر صورتهم في التاريخ الذي كتب عنهم ز ن عن ب ق ي ة العلماء فعلماء الحديث لهم م ك ا ن ة ع ظ ي م ة من دخل منكم مكتبة أ ي م ك ت ب ة إ س ل ا م ي ة ونظر ل أ ي رفض من أ ر ف ف هذه ا ل م ك ت ب ة ولما فيه من الكتب يرى فضل علماء الحديث على هذا المؤلف على هذه الكتب سواء في التاريخ أ و في الاعتقاد او في السير أ و في الفقه أ و في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة في أ ي فن من فنون ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ت ر ا ه قد قام على علم الحديث علم على تراه قد قام على علم الحديث الفقه هل الفقه الا ف ق ه إ ل آ ي ة من كتاب الله وحديث من أ ح ا د ي ث رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ل ق ر آ ن محفوظ ليس فيه كلام ولا يشك في حفظ القران إ ل ا كافر ل أ ن الله عز وجل قد شهد بنفسه سبحانه وتعالى أ ن ه هو الذي تولى ح م ا ي ة هذا الكتاب الكريم العزيز أ م ا ا ل س ن ة فقد دخل فيها ما دخل لوجود ا ل ز ن ا ت ق ة و ا ل م ل ا ح د ة و أ ه ل البدع و أ ه ل ا ل أ ه و ا ء و أ ه ل الجهل ومنهم وهناك صالحون يتعمدوا وهموا وهموا أنهم فيه فيه أناس طائفة الشريعة إدخال الحديث الضعيف بالشريعة إلا في أخرى أدخلت لم سمعوا كلمات ط ي ب ة فحسبوا أ ن ه ا من كلام رسول الله فنسبوه إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا أ ن علماء الحديث كما قلت لكم يردون هذا ويبينون ي ب انه و ن ن أ ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم كما قلت لك الفقه ما هو إ ل ا آ ي ة وحديث العلم قال الله قال رسول ه قال ا ل ص ح ا ب ة ليس بالتمويه فالفقه إ ذ ا لم يكن لدى الفقيه درايه ة بالحديث إذا لم ل ل يكن ف ق دراية بالحديث كيف يبني حكمه وكيف يبني فتواه ف ذ ا كان ضعيفا في الحديث كان ضعيفا فيما سواه تراه اليوم يفتي بكذا وغدا يرجع عن فتواه يفتي اليوم بكذا وغدا يخالف الفتوه لماذا ل أ ن ه لم يؤسس ا ل ق ا ع د ة أ س ا س ا صحيحا كان ينبغي أ و يجب عليه لما علم أ ن الفقه ما هو إ ل ا آ ي ة أ و حديث كان ينبغي عليه أ ن يدرس الحديث يدرس كيف يعرف أ ن هذا الحديث قد صح عن رسول الله أ و أ ن ه من الدخيل عليه أ و أ ن ه من الدخيل عليه ومن أ ك ب ر ما يدل على شرف هذا العلم وفضله الشافعي رحمه الله صح عنه أ ن ه كان يقول ل أ ح م د بن حنبل يا ابا عبد الله إ ذ ا صح الحديث ف أ خ ب ر و ن ي ف إ ن ك م يعني يا اهل الحديث فاعلم بالحديث وبالرجال مني ف إ ن كان السند كوفيا أ و مدنيا أ و شاميا ف أ خ ب ر و ن لافتي به الشافعي و إ ن كان عنده د ر ا ي ة إ ل ا أ ن ه لم يكن ضليعا مثل ر و ا ة الحديث المشتغلين به فكان يقول ل أ ح م د بن حنبل إ ذ ا كان الحديث صحيحا ف أ خ ب ر و ن بالمفهوم إ ذ ا كان فيه ع ل ة أ ي ض ا ف أ خ ب ر و ن حتى لو افتي بخلاف الحديث فهذا فانما ه ذ إ دل ف إ ن يدل على شرف هذا العلم وعلى شرف من يطلبه ه ذ ا يا اخواني الفق ما قلت لك ما هو إ ل ا آ ي ة أ و حديث وكذلك الاعتقاد ا ل ع ق ي د ة لا تؤخذ ا ل ع ق ي د ة إ ل ا من كتاب أ و س ن ة أ و إ ج م ا ع ف إ ذ ا لم يكن عندك د ر ا ي ة ب ا ل س ن ة إ ذ ا لم يكن عندك د ر ا ي ة بصحيح الحديث وسقيمه فستزل في ا ع ت ق ا د و ا ل م ت أ م ل أ ي ض ا في التاريخ والناظر في سير من رموا بالبدعه ة ي ر ا م يراهم, يراهم من أ ب ع د الناس عن علم الحديث لما بعدوا حرموا وزلوا ا لما محدثا مفتدعا لما لما قل ما قل قل م تجد تجد د ح ث مبتدع. بل د ع ب قلما تجد ب ل د ة من البلاد انتشر فيها الحديث فظهرت فيها بدعه ة لا ت ظ ر البدعة في بلد فيها الحديث بلد في و إ ن ظهر الحديث في بلد فيها ب د ع ة أ م ا ت ه وهذا من فضل هذا العلم ولا ينكر هذه ا ل خ ص ي ص ة إ ل ا مكابر معاند مدافع عن ا ل ب ا ص ما ظهر هذا الفن في بلده إ ل ا أ م ا ت ما فيها من ا ل ب د ع علم الحديث وضع اخوته فالاعتقاد أ ي ض ا لا يبنى إ ل ا على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك التفسير كيف تقول أ ن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه ا ل آ ي ة بكذا وهذا لا يصح نسبته إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون من الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومن الذين توعدهم النبي بمقعد في جهنم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار ف ل ي ت ب وكذلك مقعده من النار و كيف تقول إ ن ر أ ي مجاهد في قول الله تعالى ك ذ ب وهذا ا ل ر أ ي في التفسير لا يصح عن مجاهد في سنده انقطاع أ و ضعف ك ي ف يصح لك أ ن تنسب لمجاهد ما لم يقوله ت ج ذ ب على الرجل إ ذ ن يجب عليك قبل أ ن تتكلم في أ ي فن من الفنون أ ن تعرف هذا العلم هو علم آ ل نعم لكنك لا تصل أ و لا تتمكن من العلوم ا ل أ خ ر ى إ ل ا به حتى في أ ص و ل الفقه الأصول ا ل ق ا ع د ة ا ل أ ص و ل ي ة لا تبنى إ ل ا على ما صح عن رسول الله أ و من ا ل ق ر آ ن الكريم لا تبنى القاعدة الأصولية إلا على تبنى حديث آية أو حديث. فإذا, لم فاذا لم يصح الحديث يحق لك أ ن تجادل بهذه ا ل ق ا ع د ة و أ ن تبني عليها ا ل أ ح ك ا م علم الحديث يا اخوتي ب ا ل ن س ب ة للعلوم ا ل أ خ ر ى تماما كالسقف الذي قام على عمود العمود هو علم الحديث هل ر أ ي ت م سقفا بغير عمود علم الحديث هو عظم ا ل إ ن س ا ن هل ر أ ي ت م إ ن س ا ن ا بغير عظ لا يمكن هل يقوم جسد ا ل إ ن س ا ن بغير عظ أ ب د ا فعلم الحديث فعلم الحديث هو عظم ب ق ي ة العلوم هو عظمها حق بل من العلماء من قال ان العلوم عين والحديث انسان هذه العين انسان العين هي ا ل ن ق ط ة السوداء التي يرى بها ما يغرقش الحته الديلة البضدة الضاره ل ص م ا اللي في ا بانسان كلها ل قال ح د ي ث علم الحديث إ ن س ا ن ب ق ي ة العلوم إ ن س ا ن عين ب ق ي ة العلوم يعني ب ق ي ة العلوم لا ترى بغيره وهذه ح ق ي ق ة العالم الذي ليس له د ر ا ي ة بعلم الحديث تراه ك ا ل أ ع م ى يتحسس الطرق السليم فينبغي أ ن نهتم بهذا الفن ولا تتعجلوا الثمره تتعجل المهم ان تصدق الله في نيتك المهم ان تصدق الله عز وجل في طلبك الذي طلب وان تصدق في ا ل ا س ت ع ا ن ة بالله سبحانه وتعالى فان العون على قدر ا ل ا س ت ع ا ن ة ت أ ت ي ا ل م ع و ن ة على قدر ا ل ا س ت ع ا ن ة وعلى قدر الجهد ي أ ت ي العون ايضا ف ل ت ص د ق ا ل ل ه في نيتكم و ا ل ت ص د ق ا ل ل ه عز وجل في استعانتكم به في ا ا س ت ت ع ن كذلك م به ك علم التاريخ علم التاريخ لما خ ل ى أ و لما خل فيه علم الحديث صار من العلوم التي يصعب التحرير فيها لماذا ل أ ن ه ا قصص ت ح ك ة قصه الصحف لا ل ادري لها سندا لذلك صار علم التاريخ من العلوم التي يحكيها الحاكي وهو على مضض منه لماذا لانه لا يدري هذه ا ل ق ص ة التي قيلت صحيحه ة عن ق ا ئ ل ا او ليست صحيحة. او واضح اخواني ليست ليست لذلك لا صحيحة. صحيحة. يا ي ي س ت ط عن احد ينفي تاريخية قصة ل قائلها ويبني عليها ح ج ة أ و تكون دليلا ً عنده ل أ ن ه ا قابله ل أ ن تكون قالها كذاب مذلوبه على قائلها أ و تكون صحيحه الله اعلم فلما شك فيها ما نفعت نفع هذا طرف من أ ه م ي ة علم الحديث ب ا ل ن س ب ة ل ب ق ي ة العلوم هذا طرف وهذا هذا ننهي كلام الصدر النية طرف سريع في هذا حتى ننهي إ ن شاء الله أ ن ننهي في هذا الاسبوع يعني يوم الخميس ن ن ت ه ي من هذا الكتاب إ ن شاء الله علم الحديث هو علم بقواعد و أ ص و ل يعرف بها أ ح و ا ل السند والمسند او يعرف به هل صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و لم يصح عمل المحدثين على شيئين ابتداء يبحث في السند الذي جاءه به حديث رسول الله يعني أنا عندي عندي أنا أخواني أنا كلام كلام الرسول أو... عندي كلام الرسول وسلم كلام موضع وآله صلى الله عليه وآله وسلم. كلام يا أخواني بدأنا الشغل نشتغل عاوزين الجادة جزئين مثل يعني متن يعني نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الكلام اللي الرسول قال والسند الذي جاء به هذا المتن يبقى متن وسند المحدثين عملهم على الاثنين دول ابتداء ينظروا للسند ان صح السند ب د أ و ا ب ا ل ت أ م ل في المتن بداوا بقى يشوفوا فقه المتن ده ايه واضح ا ه المراد من قول ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث واضح يا اخوتي لكن متى اذا صح السند ا ذ ا فما هو السند لعلك ت ق ر أ في كتب المحدثين او في اي كتاب محقق يقول لك هذا سند صحيح او هذا سند ضعيف فما المراد بالسند واحيانا يقولون هذا طريق ضعيف أ و يقولون روي هذا الحديث من ع د ة طرق من طريق فلان ومن طريق فلان فما المراد بالطرق الطريق هو السند كلاهما بمعنى واحد الطريق هو السند إ ذ ن فما هو الطريق أ و السند لو فتحت صاه البخاري يقول لك حدثنا علي بن المديني عن فلان عن فلان عن فلان أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أ و حدثنا فلان عن فلان عن فلان هذا يسمى سندا ويسمى ط ر ي ق ة إ ذ ا السند هو س ل س ل ة الرجال س ل س ل ة الرجال ا ل م و ص ل ة للمثل يعني ا ل م و ص ل ا لكلام رسول الله يبقى السند فلان عن فلان عن فلان شبهوه ب ا ل س ل س ل ة ليه لان كل راوي بيقوم نقم ح ل ق ة من حلقات ا ل ت ل س ل ن ح ل ق ة م ا س ف ه حلقه يعني راوي او تلميذ ماسك في شيخه ماسك فيه ازاي اللي روى عنه هذا الحديث خد ذ ل ك ي ب ى السند هو س ل س ل ة الرجال ا ل م و ص ل ة للناس والمثن هو, هو ما ينتهي اليه السند من الكلام يعني المثن هو الذي ي أ ت ي بعد السند أ و بتعبير آ خ ر المثن هو الكلام الذي يبحث عن ص ح ة نسبته إ ل ى قائله الشيخ, أو الشيخ الالباني و ن ي أو ا ش ي خ ا ل ل أ نقل عنه أ ن ه قال كذا أ ن تقول تري أ ن الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي يقول كذا ف أ ن ا أ ر د ت أ ن أ ت ث ب ت أ ل ي س الله عز وجل يقول إ ن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا يجب أ ن أ ت ث ب ت من هذا الذي نقل ف ب د أ ت أ ب ح ث في الذين نقلوا هذا الكلام عن الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي فقالوا لي فقال لي هذا الاخ مثلاً حدثني به الشيخ الحويني و ا ل ش خ ا ل ح وقال ي ن سمعته من الشيخ الالباني ا ذ ا هذا سند صحيح هذا رجل ث ق ة و الشيخ الحويني امام جبل علم الشيخ الالباني ص ح ا ل اليه ن ز ة و ض ح ا ل ك ل النزهه م يبقى ا م ث هو هو ماذا المثن هو ما يبحث عن ن صحات إلى قائلة. وهو اليه ذ ياتي ي ت بعد、السنب. بعد السند ان ن ي السند ي أ ت ي الكلام الذي تبحث عنه واضح يا اخواني واضح ولا فيه ح ا ج ة ص ع ب ة واضح يا اخواننا مش واضح اللي مش واضح له ح ا ج ة ي س أ ل مثلكش واذن بالكم كمثل لذلك كما قال الشيخ ما أ خ ر ج ه البخاري ومسلم و أ ب و داود واللفظ ل أ ب ي داود قال حدثنا سليمان بن ح ا ر حدثنا حماد يعني ا بن زيد عن أ ي و ب ا بن أ ب ي ت م ا م ا س ح ت ي ا ن عن نافع نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ت... على ف ك ر ة مما شرف بها اصحاب الحديث خثره صلاتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أ ك ث ر الناس ص ل ا ة على رسول الله فينبغي إ ذ ا سمعت اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن تصلي عليه وبصوت مرتب هذا الكلام فلا تبخلن على نفسه ف إ ن البخيل مذموم ولا س م ة في ا ل ص ل ا ة عن رسول الله أ ب خ ل البخلاء من ذكرت عنده فلم يصل ي عليه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله فقول لابي داود حدثنا سليمان ا بن حارث حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر هذا يسمى هذا ي سند م ى او طريق هذا يسمى سند أو طريق. بعد كما قلت لك هو تبحث عن صحته الله الله ده او المثن زاء السند المثن كما الذي واحد قال لك ان النبي قال لا تمنعوا اماء يسمى طريق سند ما عن تجد قد بعد شوف الرسول قلت تبحث لك لك قلت لك ده أبحث عن الكلام ده صحة عن ابحث صحة صحف فانا واخد لقيت الحديث ز ج ي ف سند عن طريق سليمان بن حرب عن اي عن حماد عن أ ي و ب عن ن ا ف عن ابن عمر فوجدت هذا السند سند صحيح وطريق صحيح فضح إ ذ ن الكلام الذي أ ب ح ث عنه صح أ م لم يصح لكن صح متى صح لما وقفت له على سند وبحثت فيه و ا ض ح طيب حديث الاخبار ر س و ل صلى ل ل عليه وسلم ل ه او الأخبار عامه الأخبار اما ل ا ا خ ب ر ع ة ان ط ر و ى من طرق ك ث ي ر ة واما ان تروى من طرق قليله الواقع واضح ض ح و ل مش و ولا ض ح و مش واضح كذلك احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منها احاديث جاءت من طرق ك ث ي ر ة واحاديث جاءت من طرق ق ل ي ل طيب جاءت من طرق الاحاديث التي كثيرة. يعني ابتداء جاءت متواترة. تسمى متواترة. من متواترة. يعني م ت ا ب ع ة بعضها بعضا ختبرك من الكلام يعني سنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ت م ن ع إ ا اماء الله مسجد ا الله نفسه او قال صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار هذا الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقله عدد كبير من الرواه نقله عدد كبير حديث عرف ب ك س ر ة سيسمى متواترا يعني ايه متواتر يعني, أو جاء يعني, يعني جاء بعده أ س ا ن ي د كل سند يتابع ا ل آ خ ر يتابع ا ل ت و ا ص ر معناه التتابع إ ذ ا قلت لك ت و ا ص ر المطر أ ي تتابع نزول خطره تتلوها خ ط ر ة وإنما السيل السيل اجتماع النقط ا و إ ن م ا السيل اجتماع النقط ا فمن ا ل أ ح ا د ي ث أ ح ا د ي ث طرقها ك ث ي ر ة و أ ح ا د ي ث طرقها ق ل ي ل ة إ ذ ن فما حد ا ل ق ل ة أو ف متى ا ا حد ل ر ة الخلة وما م حد ت أ س م ي ه متواترا ومتى أ س م ي ه ليس متواترا إ ب د ا ل نعرف المتواتر حتى نعرف حد ا ل ك س ر ة وحد الكلمة. الكلام واضح يا أخواتي ولا الكلم الكلام يا أكثر كيف من ت نسلطر ه الحديث ا ل م و ا حد ي ث الفسره كلمة كل ان ت ك الآن من و المتواتر ط و الرواب الحديث الذي يأتي عن عدد يأتي كبير عن من、الرواب. وذلك في كل ط ب ق ة من طبقات السند يستحيل توفوهم على الكذب ويستندون إ ل ى أ م ر محسوب أ ر ب ع شروط في ا لا م ت و ف ر لا يسمى الحديث متوافرا إ ل ا إ ذ ا جاء عن عدد كبير من الرواه وكان هذا العدد الكبير في كل ط ب ق ا ت من طبقات السند وسنحتاج ص د و ر ضروري روح يستندون ج ي ا بسرعة وذلك ل هذا العدد الكبير لابد أن يكون في كل طبقة الى طبقة هذا العدد الكبير يستندون إ أ م ر محسوب يستحيل توضعهم على الكذب نعم أ ن ت لا بد أ ن تشتري ك ت ا ب ه هو رخيص كتاب غالي اذا لا تكتب الا انا ف فت... ن إن ر ج ع ت الكتاب ستجد التعريف موجود هو الحديث الذي ي أ ت ي عن عدد كبير من الرواه يعني يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير من ا ل ص ح ا ب ة لحد كده كويس ثم يروي عن ا ل ص ح ا ب ة تلاميذ ا ل ص ح ا ب ة الصحابه تلاميذ الصحابة. الصحابة رسول الله أ ل ي س كذلك صلى الله عليه وسلم من تلاميذ ا ل ص ح ا ب ة التابعين إ ذ ا يروي عن رسول الله عدد كبير من الصحابه ويروي عن ا ل ص ح ا ب ة عدد كبير من التابعين ويروي عن التابعين عدد كبير من أ د اتباعهم الى أ ن تصل إ ل ى أ ص ح ا ب الكتب ا ل م ص ن ف واضح الكلام طيب العدد الكبير ده ايه ل ل ع د د ا ك ب ر د حد بعض العلماء يقول الحديث إ ن رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ش ر ة يكون متواترا وبعض العلماء يقول إ ن ر و ا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خ م س ة يكون متواترا وبعضهم يقول إ ن رواه أ ر ب ع ة يكون متواترا وفريق آ خ ر يقول إ ن رواه سبعين يكون متواترا وعدد آ خ ر يقول إن ر و ان ه م ا ل ر و ا ة خمسين ر ا و يكون متواترا ف ا ل م س أ ل ه محل خلاف بين العلماء لكن الراجح أ ن المتوافر هو ما ليس باحد ا و س ي ا ت ع ر ف ا ل أ ح ا د بعد ذلك ا ل أ ح ا د يعني الحديث الذي عدد رواه ا ق ل ي ل ما الراجح في م س أ ل ة تحديد العدد قالوا الراجح ان نفس الباحث, نفس الباحث تطمئن للحكم على الحديث ب ا ل ت و ا ت ر أ ن ا كباحث إ ذ اذا حققت ه ا ل حققت د ي ث إذا ح هذا الحديث و ا ط م أ ن ت نفسي ب أ ن ه من قسم المتواتر أ ح ك م عليه ب ا ل ت و ا ف ل أ ي ض ا التعريف لم يظهر اخر يعني من كم ر أ و ي قل لي ق ل لك احتياطا من عشره منتصاص من ع ش ر ة فصاعدا الغالب غالب ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ت و ا ت ر ة لم يحكم عليه ب ا ل ت و ا ص ر إ ل ا بعد أ ن بلغت عشر طرق فصاعدا نادرا ً ما نزل عن ذلك يعني احتياطاً من عشر طرق إذا جاء الحديث أسنين يحكم عليه عشر عن من عطمئنان نفس إذا جاء الله بالتواطر واضح؟ ما متواتراً طرق ممكن رسول بعشر الباحث لأنه、متواتراً. ليه؟ لأن الحديث ممكن بليه طريق لكنه لا يصح الحديث طلب العلم ف ر ي ض ة له طرق ك ث ي ر ة لكنها ض ع ي ف ة ضعف شديد فيها من هو منكر الحديث ومن هو كذاب ومن هو م ط ر و و من هو ضعيف جدا فلا يصلح أ ن تتقوى هذه ا ل أ س ا ن ي ب ب ع ض ه ا ف ك أ ن ه ا ليست م و ج و د ة واضح فان ك ل ت لك من, من عشر طرق تصاعدا مع شرط آ خ ر أ ن تكون الاساليب س ل ي م ة من الضعف والعلل و ا ط م أ ن ت نفسك كباحث للحكم على هذه ا ل أ س ا ل ي ب ا ل ع ش ر ة فصاعدا بالتواصل واضح الكلام؟ حديث بشر إلى المساجد في الظلم بالنور الكلام المشائنة المساجد الظلم الثام القيام هذا الحديث له ما حديث إلى له يوم في يقارب 13 طريقة بشر لكن ومن العلماء من حكم عليه بالتواصل لكن نوزع فيه لان أ ن ل ل ر ق أ الطرق اغلبها ضعيف, أغلب هذه الطرق ضعيف يعني ليس له إ ل ا سندان فيهما ضعف خ ر ي ب من حسنه لغيره حسنه بهذين ا ل س ن د ي وضع الكلام يا أخوتي فاذا قلت لك من باب الاحتياط من عشره طرق فصاعدا, من عشرة طرق فصاعداً يشترط أ ن تسلم هذه الطرق من الطعن والضعف ل هذه الطرق م ن اعلم ل ط ن وضعف ايضا أ ن ا قصدت بالضعف هنا الضعف الشديد, الضعف الشديد. يعني ايه ك ل ا م د يعني ممكن نلاقي الحديث المتوافد ليه عشر طرق فيها طرق ض ع ي ف ة ممكن لكن ض ع ف قريب يعني ممكن تجد سند أ و ث ن ن او ث ل ا ث ة فيه مراو ضعيف لكن ضعفه ض ع ف قريب يعني ان تابعه عالم آ خ ر أ و جاء هذا الحديث بسند آ خ ر يقوى هذا الضعيف بهذا السند ا ل آ خ ر لكن هناك ا س ن ي ب ضعيفة لا يصلح أن ت ق وذلك رويها أو ضعيف جدا ك ا ب بكذب أو متروك أو أو مطروب متهم إ ى غير ذ ل واضح إخوتي استطبورا وذلك الكلام يا إخوتي؟ هذا أكثر على إن شاء على الله أكثر إن سنتخدم أن في كل ط ب ق ة طبقة من المتواتب من السند طبقات طبقات كبير الحديث وذلك كل عدد يروي في من طبقات السند يعني في ط ب ق ة ا ل ط ب ق ة ا ل م ق ص و د ة ماذا يا اخواني م ق ص و د ة العاص يعني في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه عدد كبير من ا ل ص ح ا ب ة عن رسول الله في عصر التابعين يرويه عدد كبير من التابعين عن ا ل ص ح ا ب ة في عصر أ ت ب ا ع التابعين يروي نفس الحديث عدد كبير من هؤلاء ا ل أ ت ب ا ع التابعين عن عمن ت ب ق ه الى ان تصل الى بقايا الكتب المصممه الحديث المتوافق له اربع شروط الاول ي ر و ي ه عدد كبير اثنين توفر العدد في كل ط ب ق يستحيل توافوهم يستندون الامر ا ل م ح س و س يعني ايه عدد كبير من الرواه قلت له مختلف فيها على اقوال ف فيها على ع د ة أ ق و ا ل والراجح و ا ل ع ا د ة الذي يحصل به يحصل به اليقين لدى ا ل ب ا ح يعني أ ق و ل لك ان العلماء قالوا خ م س ة طرق بعضهم قال عشر ة ط ر ق بعضهم قال أ ر ب ع ة طرق أ ر ب ع و ن الحمد لله سبعين طرق و ا ه يا اخواني ا ل ر ا ج ع ق ل ت ل ك احتياطا بناخذ من عشر طرق ص ا ع عشر د ا من ط ر ق فصاعدا يعني حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم, رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من ا ل ص ح ا ب ة عدد من ا ل ص ح ا ب إبقى ابتداء يرويه عدد كبير العدد الكبير توفر ا ل ص ح ا ب ه وذلك في كل ط ب ق ة يعني كل ط ب ق ة ص ح ا ب ة ت ا ب ع ي ن ابداع تابعين تابعوهم الى ان تصل الى ص ح ا ب الكتب ا ل م ص ن عصر الصحابة ي س م ى ص ب ه عصر التابعين يسمى صبك. أبي التابعين سبط م ى ص من تلاميذ رسول ا ل ل الله ه رضي العراقز ص ل والسلام. ل ا ا ة ص ح ا ب ة من تلاميذ ا ل ص ح ا ب ة من تلاميذهم فيروي ا ل ص ح ا ب ة عن رسول الله ويروى التابعين عن ا ل ص ح ا ب ة إ ل ى أ ن قصد البخاري ومسلم و ب د ع و ت الملكيه النسيف بن ماجر البيهقي إ ل ى غير هذه الكتب واضح؟ هذا العدد الكبير لابد أ ن يتوفر في كل هذه العصور رواه عن النبي عشرة、فصاعده. ورواه عن هؤلاء العشرة عدد أيضاً كبير رواه عشرة أو أو واحد أو النبي تصاعده هؤلاء أيضا هذا مثلا اثنين ثلاثة عن عن عدد يعني عن كل صحابي, الصحابة كل صحابي من ا ل ص ح ا ب ة له تلميذ كل صحابي من هؤلاء ا ل ص ح ا ب ة له تلميذ من التابعين او تلاميذ فيروون عنه ف ي ر و ن ه فتجد نفس الحديث نقل في عصر ا ل ص ح ا ب ة في عصر التابعين ايضا عن عدد كبير من الرواه ويتبعين ايضا ر و ا عنه عدد كبير من من اتباعهم وتلاميذه واضح فهذا الشرط لا بد ان يتوفر في كل الطبقه ة طيب لدينا س أ وهي اذا روى الحديث عدد كبير عن النبي ر س وسلم. و ل صلى الله عليه ل ا صلى الله عليه وسلم روى عنه عدد واضح? في عصر السبعين ايضا روى عدد في هذا العصر أ و في هذه ا ل ط ب ق ة في هذا العصر رواه عدد قليل يعني العدد في هذا العصر لم يبلغ حد التواصل هل يحكم على هذا الحدث بالتوتر ا لا الطرق, الطرق هنا ك ث ي ر ة جدا و هنا ك ث ي ر ة جدا في هذه ا ل ح ل ق ة فقط قليل و ث ق ا ء ثقات كل شيء هم ث ق ا ء وروى عنهم عدد ايضا كبير ل ن اصحاب الكتب المصنفه هل يحكم على الحدث بالتوتر ا في هذه اللحظه ة او في هذا الحل? في ي ل ان احنا اشترطنا ان يكون ايا عددتين في كل طبقه هتقولي طيب ايه اللي يضرنا يكون عنده طبقه مفيش فيها العدد ه ق و ل ك الحكم على الحديد على اقل طبقه فيه بنشوف فين اقل ط ب ق ة ونحكم عليه عشان ز ه ايه ب ا ل ض ب ط زي ا ل د ا ر ه ا ل ك ه ر ب ا ئ ي ة عشان داله الكهربيه في البيت بتضرب منين؟ من اضعف ن ق ط ة في السلك الكهربي صح ولا مش صح منين عنده فيه. واضح مش واضح. تضرب منه. الحكم ف ي ي و السيوم. لا عندي ض ل ا مش من السكم واضح. الناس. تضرب كذلك على الحديث يحكم على, الحديث على اقل ل على ح د ي ث طبقه ة ف ي على اقل صدقة فيه يستحيل ت و ا ط ؤ ه م على الكذب مع توقف العدد الكبير بقى. نرجع بقى العدد الكبير العدد المتوفر هو. واضح? مع توفر العدد ينبغي أ و يجب أ ن يتوفر شيء آ خ ر وهو أ ن ه يستحيل أ ن ي ب ذ ب هؤلاء ا ل ن ا س على رسول الله يستحيل أ ن يتفق هؤلاء العلماء مع ا ل ص ح ا ب ة على أ ن يكذبوا حديثا على رسول الله يستحيل اتفاقهم على على الكذب يستحيل أ ن يتفق كل هذا العدد من ا ل ص ح ا ب ة وكل هذا العدد من التابعين مع بعضهم أ ن يكذبوا حديثا على رسول الله يستحيل, على الكذب. يستحيل لدينهم وما قد شهد لهم به من الورع و ا ل د ي ا ن ة ا ل أ م ر ا ل آ خ ر لبعد بلادهم بعضهم عن بعض تجد الحديث قد رواه واحد من ا ل م د ي ن ة و آ خ ر من م س ج و آ خ ر من الشاه و آ خ ر من مصر وآخر من دولة من البصر وآخر و البصر العراق من سوريا من من ن ل ا ا ث يستحيل من ان يصدق هؤلاء, هؤلاء الناس او هؤلاء العلماء على أ ن ي ك ز ب و ا هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يا أخواني الأمر المحسوس والمربي إن كل راوي من هؤلاء الرواح كل أكبر يستندين أن من يروي عن شيخه الذي علمه هذا الحديث ب أ د ا ة م ف ه و م ة المعنى كان أ ق و ل حدثني عمر بن الخطاب إ ذ ا قلت لك حدثني عمر بن الخطاب ما الذي أ د ر س ت ه بحواستك ب ح ا س ة سمعك وبصرك أ ن ي قد ر أ ي ت عمر و أ ن ه قد قال لي هذا الكلام واضح الكلام فانا أ س ن د ت الكلام إ ل ى عمر ب أ م ر يدركه ي الافهام السليمه يستندون ا ل أ م ر محسوس يعني الراوي يستند في نقله هذا الخبر عن شيخه ل أ م ر مفهوم ومعروف لدى الناس كالتحديث او ل على التحديث خ ب ا ر أ كالاخبار عندما ن فرق بين الاخبار والتحديث أ و ب ا ل إ ج ا ز ة و ا ل و ج ا د ة أ و بغيرها من ادوات التحمل التي سندرس في آ خ ر الكتاب إ ن شاء الله واضحة هذا ا خ و ا ن ي ده ت ع ر ي ف او ده توضيح ل ت ع ر ي ف الحديث ا ل م ت و ا ت ر م م ا ي تعلق ايضا لما ي تعلق بالحديث ا ل م ت و ا ت ر كذلك ما هي الكتب ا ل م ؤ ل ف ة في الحديث ا ل م ت و ا ت ر او ابتداء الحديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه ا ل ص ف ة أ ح ا د ي ث ق ل ي ل ة جدا لا تتجاوز ث ل ا ث م ا ئ ة حديث ا ل أ ح ا د ي ث التي توفر فيها شخص التواطر لا ليست ك ث ي ر ة في س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح ا ك ل من ي إخواتي ولا مش م واضح؟ العلماء من جمع هذه ا ل أ ح ا د ي ث التي حكم عليها العلماء بالتواطر في كتاب مستقل جمع كل ما قيل في ه انه متواتر و و ض ع ه في الكتاب إ ذ ا صح عند هذا العالم أ ن ه متواتر ف ا ل ك ت ا ب رحمه الله او السيوط ت ل ا ن أ ل ف كتابا سماه ا ل أ ز ه ا ر ا ل م ت ن ا ث ر ة في ا ل أ خ ب ا ر جمع السيوطي في هذا الكتاب ا ل أ ح ا د ي ث التي قال العلماء فيها أ ن ه ا م ت و ا ت ر ة واضح فمن أ ر ا د أ ن يقف على ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ت و ا ت ر ة يبحث عنها في أ ي كتاب في ا ل ا ز ه ا ر المتناثره للسيوط من اين جاء بهذه الاحاديث جابها منين؟ فلما بلغت ا ل أ س ا ن د هذه إ ل ى ر ت ب ة التواتر وضعها في كتاب ا ل أ ز ه ا ر المتناثر وكذلك الكتان في كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر من أ م ث ل ة ا ل أ ح ا د ي ث المتواتره حديث من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار جاء من, عشرين من سبعين طريقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ابي ه ر ي ر ة ومن طريق س ي د ن علي ومن طرق ك ث ي ر وحديث نظر الله امرا أ سمع مقالته فوعاه ثم أ د ا ه ا كما سمعه هذا الحديث أيضا انتشر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث من بنى لله بيتاً بنى الله له بيتاً في الجنة. من بنى لله بيتاً بنى الله له الحديث أيضا انتشر بيتا بيتا الجنة بيتا بيتا الجنة رسول صلى وسلم وحديث في في عن من بنى بنى من بنى بنى ا ل أ م ر ا ل آ خ ر المتوافر نفسه ينقسم إلى قسمين الحديث المتواتر ينقسم الى ح د ي ينقسم ث المتواثر ل إ قسمين الذي ذكرته لك هو الحديث المتوافر تواطرا لفظيا لنبتكلمك المتواثر لفظي يعني النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بكلمة فنقلت عنه هذه الكلمة من يعني عنه أساني بعدة ساعتك ايه كثيرة هذه أ و من ع د ة طرق ب المتواتر اللفظي هو الذي ت و ا ص ر بلفظه ت ر ف ض النبي صلى الله عليه وسلم ب ك ل م ة نقلت عنه هذه ا ل ك ل م ة من طرق كثيره القسم الثالث المتواتر هو المتواتر المعنوي والمتواتر فما معناه اللفظ ت و ا ص ر بلفظه النبي قال ك ل م ة فنقلت بلفظها أ و فنقلت بلفظه صلى الله عليه وسلم المتواتر المعنوي لم يتلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا فهم من فعل رسول الله مثلا ركز معا ه النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا أ ر ا د أ ن يدعو رفع يديه هل أ م ر النبي برفع ي د ي ن في الدعاء لا. انما اخذ هذا من فعله ومن حاله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دعا كان في غ ز و ة بدر دعا ورفع في أ ح د دعا ورفع على رعل وذكوان دعا ورفع في الاستسقاء دعا ورفع يديه فهم من هذه الوقائع كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يستحب رفع اليدين في الدعاء واضحت ولا ما واضحتش فهم بالمعنى من فعل رسول الله واضحت يا ا خ و ا ولا ما واضحتش واضح يا ش ف واضح ولا مفتوح انت انت طيب السوط الضرب لها مثال اخر مثال عام يعني عشان الناس تفهموا قال ك أ ن ي ن ق ا ل ج م ا ع ة برضو خلي بالك متوفر كسره متن الا أ ن ه لم ينقل بايه بالله او س ل م النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ به إ ن م ا نقل بالفهم من فعل رسول الله يرويه ايضا عدد كبير توفر العدد في كل و ق ع ة من هذه الوقائع يستحيلن ي س ت ف ق و يستندون ا ل أ م ر ا ل م ح س و س لكن لا ينقلون انتبه معا ط ا ئ ف ة ستنقل أ ن النبي دعا في باب واضح وطائفه دع... تنقل أ ن ه دعا في أ ح ب و ط ا ئ ف ة تنقل أ ن ه دعا في على رعل واذخوان و ط ا ئ ف ة تنقل أ ن ه دعا في ارتقاء بانضمام هذه الطوائف لبعضها تصير و ك أ ن ه قد رواه ع ن ا و ت ص ي ر ه كأنها طائفة واحدة ر خ ت عن ا ل ن ب ي شيء واحد ف ه ام اليدين ا ل ك ونوضع شيء ق ا لا كأن ع ي استهلت واقع و م على ل ك ذ ب و الدرب غير واقع ق الاحد غير واقعه الاستقاء غير واقع الدعاء على رعله وذكوان كلها أ ح د ا ث م خ ت ل ف ة و ل لا لكن فيها أ م ر مشترك ولا لا ا ه إ ي ه ا ل أ م ر ا ل مشترك رفع ي د ي ن في الدعاء الوقائع م ت ع د د ة والمشترك واهل اوخذ من, من هذه الوقائع أ ن ه يستحب رفع ي د ي ن في الدعاء قال السيوطي ك أ ن ي ن ق ل ج م ا ع ة عن حاكم أ ن ه أ ع ط ى جملا ج م ا ع ة تنين أ ل ك حاكم أ ع ط ى فرسا تنين ألك أ ع ط ى ثوبا ج م ا ع ة اخرون قالوا أ ع ط ى دينارا الواقع م خ ت ل ف ة ولا لا ي ه ا ل مشترك أ ن ه أ ع ط ى فهم من ذلك أ ن حاكم عطاء كثير العطاء يعني رجل كريم كذلك النبي كان يرفع يديه في الدعاء في كل هذه الوقائع إ ذ ا كان يستحب رفع اليدين الدعاء ذا المتواتر المعنوي ا ل ذ ي فهم بالمعنى من ع د ة وقائع وضح ما يتعلق أيضا بالحديث المتواتر مساله مهمه جدا وهي من أ و ل من قسم الحديث إ ل ى متواتر و أ ح ا د أ ق و ل لك انتبه معي في كل ك ل م ة أ ه ل ا ل س ن ة حقا كانوا يعرفون أ ن أ ح ا د ي ث الرسول صلى الله عليه وسلم منها أ ح ا د ي ث جاءت من طرق ك ث ي ر ة و أ ح ا د ي ث جاءت من طرق قليل كان معروف لديه وكان معروف لديه الكثيرة يعني لكن الأحاديث متواترة يقسموا الحاديث هذا التقفير لماذا؟ لأنهم ليسوا في حاجة إلى هذا أن يعني لأنهم معروف معروف لديهم لم لديه إلى إلى التقفير ديت في لماذا أ ي ض ا ل أ ن الحديث إ ن صح ولو من طريق واحد وجب ا العمل به إ ج م ا ع ا عند أ ه ل ا ل س ن ة إ ذ ن سيكون تقسيم الحديث بطرق ك ث ي ر ة أ و طرق ق ل ي ل ة أ م ر غير مفيد ب ا ل ن س ب ة لهم إ ل ى حد ما هو يفيد, في يفيد من ا ل ن ا ح ي ة ولا يفيد من ن ا ح ي ة يفيد إن تعدد أن الطرق ولان اخر هذه ا ل م ع ل و م ة شيئا حتى عشمته قلت لك إ ن أ ه ل ا ل س ن ة كانوا يعرفون أ ن الحديث له طرق ك ث ي ر ة ومنها أ ح د ث لها طرق قليل لكن وكانوا يعرفون أ ن هذه م ت و ا ت ر ة ل ت ت ا ب ع بعضها لبعض ويعرفون أ ن هذه قليل أ و أ ح ا د لكن لم يعولوا على هذا التقسيم كثيرا لماذا ل أ ن الحديث عند أ ه ل ا ل س ن ة إ ج م ا ع ا إ ذ ا صح ولو بسند واحد وجب ا العمل به ويحرم على من خالفه وهو يعلم بصحته وليس عنده فيه ت أ و ي ل انما رده لهوى يحرم عليه ويعثم على ذلك إ ج م ا ع ا اذن من أ و ل من قسم الحديث لهذا التقسيم و أ ظ ه ر تقسيم المتواتر و ا ل أ ح ا د ا ل م ع ت ز ل ة لماذا قسم المعتزله الحديث إ ل ى قسمين متواتر و آ ح ا د قسموا الحديث إ ل ى قسمين ليس حبا في س ن ة رسول الله واعلم أ ن أ ه ل البدع وأهل الهوى عندهم من وحي الشيطان ما قد يشتبه على أ ه ل الحق أ و ب ع ب ا ر ة أ ض خ عندهم من وحي الشيطان ما قد يشتبه على بعض اهل الحق واضح الكلام؟ اهل ض ح الكلام الاعتزال قسموا هذا التقسيم ليردوا به على اهل السنه ة مسائل ا التقسيم ليردوا الاعتقاد على اهل السنة لجهلهم اللهم به بسنة رسول الله المعتزلة ابتدعوا أ ش ي ا ء في الدين كما قلت لك في ا ل أ و ل فوقف لهم أ ه ل ا ل س ن ة ب ا ل م ر ف ا د يا فلان لقد ابتدعت بدليل حديث كذا فحار المبتدعه وماروا ماذا نصنع مع أ ه ل ا ل س ن ة وهم لنا ب ا ل م ر ف ا د ف أ و ح ى الشيطان إ ل ي ه م من وحي ف ت ر ق ت قلوب أ ه ل ا ل ب د ع ة و أ ه ل الزيغ والضلال هذا الوحي لما قد خلت قلوبهم من الحق فصادف هذا الوحي قلبا خاليا فتمكنت واضح واضح ي اخوتي خلت قلوبهم من الحق فقبلت الضلاله فلما أ و ح ى الشيطان لهم بماذا أ و ح ى لهم قال ل أ ه ل ا ل ب د ع ة قسموا ا ل س ن ة إ ل ى متواتر و آ ح ا د طيب سيقسمونها إ ل ى متواتر و آ ح ا د ما المطلوب يا إ ب ل ي س بعد ذلك منا هذا حال اهل ا ل ب د ع ة قال لهم ردوا على أ ه ل ا ل س ن ة ما كان آ ح ا د ا ً و ا ق ب ل ما كان متواترا ً خدت لك من ل ع ب ة يعني الحديث إ ذ ا كان م ت و ت ر ا فاقبلوه إ ذ ا كان احادا فردوه طيب أنا قلت لك أن جداً. إذن كل الشيء. فكلما ابتدعوا ب د ع ة وجاء أ ه ل السنه يقولون لهم أ ن ت م مبتدعه ل أ ن ك م قد خالفتم حديث ا قال لهم هذا حديث أ ح ا د ونحن لا نقبل الاحد、طيب. شفت الخبز وصل لحد ف ي ل لكن هل سكت أ ه ل ا ل س ن ة على ذلك لا ط ب ع الحق ا حق أ ب د ا ف أ ل ف لهم أ ه ل ا ل س ن ة كتبا في قبول خبر ا ل آ ح ا ث وجمعوا لهم من ا ل س ن ة ومن الكتاب العزيز ما يدل على قبول خبر ا ل آ ح ا ث يعني لا يلزم لا يلزم علي كعالم أ و كباحث أ ل ا أ ن أ ر د خبر ا ل إ ح ا د بل يجب علي قول هذا الخبر ويجب علي العمل به بدليل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما أ ر س ل معاذا إ ل ى اليمن كان واحد هل قال له أ ه ل اليمن ارجع يا معاذ فانك واحد النبي لما قال لابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه اذهب فبشر من خلف هذا الجدار ممن قال لا اله ل ل ل ه ب ا ل ج ن ة هل قال له ا ل ص ح ا ب ة إ ن ك يا ابا هريره رجل واحد فالذين ق س م و ا هذا التقسيم واول من أ ظ ه ر ه هم أ ه ل الاعتزال أ ظ ه ر و ه ليردوا به س ن ة رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لكن رد عليهم علماء ا ل س ن ة هذا ا ل أ م ر وضحضوه ب ا ل أ د ل ة من الكتاب و ا ل س ن ة الله عز وجل ق ل إ ن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان صدق هذا الواحد وصدح أ ن ه ليس بفاسق وجب قبول خ ب ر وهو واحد و ا ل م س أ ل ة م ر س و ط ة في كتب خبر الاحاد ب أ و س ع من هذا يراجعونها بعد أ ن تدخلوا في علم التحقيق وبه اخواني لكن إ ذ ا كان هذا التقسيم أ و ل من قسمه اهل ا ل ب د ع ة فلماذا ادخل في كتب اصطلاح اهل السنه ومن اول من ادخله ر ك ان كان هذا التقسيم إ ن م ا ظهر أ و ل ما ظهر على لسان أ ه ل ا ل ب د ع ة فلماذا أ د خ ل في كتب مصطلح اهل ا ل س ن ة ومن أ و ل من أ د خ ل ه أ د خ ل و ه ل أ ن ه تقسم ل أ ن هذا ت ق س م ف ي أصله صحيح في أ ص ل ه صحيح فحقا أ ح ا د ي ث الرسول منها أحاديث كما قلت لك أ س ا ن د ه ا كثيرا م ت و ا ت ر ة ومنها أ ح اساندها د ي ث ق ل ي ل ة أ ح ا د لكن الفرق بين أ ه ل ا ل س ن ة و أ ه ل ا ل ب د ع ة أ ن أ ه ل ا ل ب د ع ة يردون خبر الاحاد صح أ و لم يصح أ م ا أ ه ل ا ل س ن ة فيوجبون العمل به بل هو إجماع, هو اجماع عند اهل الحق ان الحديث و إ ن جاء من طريق واحد وصح هذا الطريق وجب ا العمل به على كل مسلم بلغه هذا الحديث ا ا ل ف ر ق في ج ز ئ ي ة هي أ ن أ ه ل البدعه لا يعملون به ويردونه ك أ ن ه باطل و أ ه ل ا ل س ن ة يقبلونه على أ ن ه الحق بل يوجبون العمل به إذن من أ و ل من أ د خ ل ه انتهينا من م س أ لماذا ة ل أ د خ ل ه اهل ا ل س ن ة أ د خ ل و ه ل أ ن ه فعلا كان معروفا عند اهل ا ل س ن ة القديمه لكن لم ي ظ ه ر و ا أ و ل من أ ظ ه ر ه اهل البدعه واضح وكما قلت لك أ ن هذا التقسيم في أ ص ل ه صحيح حقا هناك أ ح ا د ي ث لها أ س ا ن ي د كثيره وهناك أ ح ا د ي ث لها أ س ا ن ي د قليل فالتقسيم في أ ص ل ه صحيح لكن ا ل خ ط أ في العمل به وضعي اخواني فلما ادخله اهل ا ل س ن ة في كتبهم ادخلوه لتعرف ان احاديث رسول الله على قسمين منها احاديث لها ك ث ي ر ة واحاديث لها ا س ا ن ي ة ق ل ي ل ة ولتعرف ايضا ان الاحاديث كلها اذا صحت وجب العمل به ولئلا تاتي الا من طريق واحد يمتل البيع طيب من أول من اهل واهل السنة فرص من اول ادخله أ و ل من قسم أ و أ و ل من أ د خ ل هذا الاصطلاح في كتب أ ه ل ا ل س ن ة هو الخطيب البغداد أ ب و بكر ا ل إ م ا م العلا ا ل إ م ا م العلا الذي ما صنف في ا ل ال ا ل ذ ي ما صنف كتابا في باب من ا ل أ ب و ا ب إ ل ا وقد أ غ ل ق هذا الباب ن س أ ل الله عز وجل أ ن يوفقنا أ ك ث ر مما و ف ق اللهم امين إ ذ ا صنف الخطيب في باب أ غ ل ق هذا الباب وكل من ي أ ت ي بعد الخطيب ويؤلف في هذه ا ل م س أ ل ة يكون ابنا للخطيب فيها كما قال أ ب و بكر بن نقطه ي عيال ب ب على ك ت وكل إخواني؟ كل كتب الخطيب عيال على الخطيب البغداد رحمة الله عليك من من رحمة أنصف أن أتى عرف بعد الخطيب ماذا يا هو أ و ل من أ د خ ل هذا التقسيم في كتب المصطلح في كتابه ا ل ك ف ا ي ة في م ع ر ف ة أ ص و ل علم الروايه وهذا كتاب ماتع ستنتفعون به أ ي م ا ا ن ت ف ا ع إ ن شاء الله إ ذ ا سلكتم هذا السبيل ودخلتم في مجال التحقيق الكفاية في أصول علم الرواية وأفضل طبعة لهذا الكتاب هي الطبعة التي حققها الأخ الفاضل فيما والله إسحاق إبراهيم بن آل بحبح الدنيا عباس هذا الكتاب أصول علم وأفضل آل في هي وحسيبه طبعة أبو طبعة نحسبه بن بحبح بن خدمه الاخ ابو حس خدمه ط ي ب ة وده يا اخواني إلى هنا ينتهي الكلام عن خبر الاحد كليه طلب أ ن العلماء اتفقوا على ص ح ة ك تبحث متى ان اختلفوا هل هو م ت و ا ث ر أ و ليس ا ل م ت و ا ث ر تبحث انت لتعطي ر أ ي ك في ا ل م س أ ل ة إ ن بلغت رده الاجتهاد في هذا الفن وأسأل الله عز وجل في عليائه وهو الله عليائه الكريم الوهاب أن يهب لي وإياكم ما هذا عز في يهب من أن من فضله ورحمته ينتهي يليق بقية إلى المتواثر ولن نتكلم عنه بعد ذلك أ ب د ا إ ن شاء الله كل ما س ي أ ت ي في علم الاصطلاح وكل ما تراه بين المحدثين بعضهم وبعض من الاختلاف ليس ت المتوافق الا إ ذ ا كان من قسم ا ل مختلف فيه الاختلاف في قسم ا ل آ ح ا ث الاختلاف في قسم ا ل آ ح ا ث هل هو صحيح أ م ضعيف وسنكمل غدا ان شاء الله وسنبتدئ ا ل ج ل س ة بالكلام عن الخبر ا ل أ ح د وما هو وما أ ق س ا م ه وما هي العلل التي ض ع ف بها الحديث وغير ذلك إ ن شاء الله